بسم الله الرحمن سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصبر صبرا جميلا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 وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان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 والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم يشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون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 فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوْقَ بَلَكَ مُحْضِرِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ أَيَقْمَعُ كُلُّ مَرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَعِيمٌ كَلَّا إِنَّ خَلَقَنَا هُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّهُمْ لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وبا نحن بمسلوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعظون يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصيب يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون